وَتَوَلُّوْا وَأَلُوْ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَاَنْظُرِي مَا لَا تَأْمُرِي قَالَ اسِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْ قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا عَزَّةَ اَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ وَاِنِّي مُرْسَلَةٌ إليهم هدية فناظرة بما يرجع المرسلون